117. قالوا لا توجل إنا مبشرك بغلام قَالَ 118. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 116. إِلَّا آل نوطن إنا لمنجوهم أجمعين 117. إلا امرأة قدرنا إنها لمن الغابرين 118. فلما جاء آل نوطن المرسلون 119. قال إنكم قوم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا إلتفت منكم أحدا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ قُطُوعٌ نُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُوا وَلَمْ نَكُنْ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم فِي دَارِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُوسَى وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا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 111. وإن الساعة لآتيه أصفح الصفح الجميل 112. إن ربك هو الخلاق العليم 113. ولقد آتيناك سبعا من لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِينَ كَمَا أَنْزَلْنَا 119. الذين جعلوا القرآن عظيم 110. فوربك لنسألنهم أجمعين 111. عما كانوا يعملون 112. فاصدع بما تؤمر وارض عن المشركين 113. إنا كفيناك 119. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون 110. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 111. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين 112. واعبد ربك حتى يأتيك